وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثين أحدهما للمغيرة ابن شعبى رضي الله تعالى عنه والثاني لحديثة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما أما حديث المغيرة فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما الخلاف النادر الذي وقع في صدر الإسلام بين بعض الصحابة في مشروعية المسح على الكففين وانتهى إلى إجماعهم رضوان الله تعالى عليهم وانعقد الإجماع بعد ذلك على مشروعية المسح على الخفين وعلقنا على قول الشارح والمسح يكون مرة واحدة وبينا المقدار المجزئ في المسح وهل نشرع مسحه أسفل الخط مع ظاهره أم لا الظاهر أنه لا يشرع وهل يبدأ بالرجل اليمنى أن يمسحهما معا وهل يسن تكرار المس انتهينا إلى أنه لو بدأ بالرجل اليمنى كان أولى ولا يسن تكرار المس ونأتي إلى التعليق على قول الشائح رحمه الله اشتراط الطهارة للمسح على الكفين أي أن تكون الرجلان طاهرتين تطهير الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في من غسل رجليه ولبس كفينه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما وهو ما يعرف بتنكيس الوضوء يعني بدأ من آخر أعضاء الوضوء إلى أولها أو لو أنه غسل الرجلين أولا ثم لبس الخفين ثم أتى بوضوءه مرتبا من الوجه واليبين ثم الرأس هل يشرع المسح عليهما في هذه الحالة هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى وهي هل يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء أم لا فمن قال بوجوب الترتيب على ما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة وعلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه كله حيث أتى به مرتبا قال لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا أدخلهما بعد غسل الرجلين قبل أن يغسل سائر أعضاء الوضوء ومن قال لا يجب الترتيب وإنما يجب غسل جميع الأعضاء المنصوص عليها في الآية الكريمة فقط فقال يجوز أن يمسح على الكفين والظاهر والله تعالى أعلم أن الوجوب أو أن الترتيب واجب فمن ثم لا يجوز المسح على الكفين في هذه الحالة وهنا سؤالات الأول هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية والثاني هل يشترط لبس الخف بعد كمال الطهارة أما السؤال الأول يمكن صياغته بأسلوب آخر فنقول إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف هل يمسح عليه إذا وجد الماء يعني رجل تيمم لصلاة الظهر لفقد الماء فجاء في صلاة العصر وأحدث ولم يجد الماء أيضا فله أن يمسح على الكوف في هذه الحالة أم لا يمسح أم لا يمسح هو تيمم للظهر وصلى الظهر وبقي الماء مفقودا حتى دخل وقت العصر واحدث يمسح ولا لا يمسح يمسح يمسح ما دام الماء مفقودا طيب السؤال هنا طيب له ان يمسح الى متى يوم وليلة الحضر كما سيأتي بيانه إن شاء الله طيب لو وجد الماء في صلاة المغرب يمسح أو لا يمسح هو ده تفسير السؤال إذا هو الآن تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك هل يلزمه أن يخلع كفايه ويغسل رجليه أو يتوضأ وضوءا تاما ليمسح بعد ذلك أم لا يلزمه ويتم بقية مدته يمسح كما لو أنه مسح ابتداءا على, على طهارة مائية هذه المسألة اختلق فيها العلماء رحمهم الله فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يمسح إذا وجد الماء وفي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى قال يمسح حتى يتم مدته استدل الجمهور بحديث أبي درن رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أجنب فدع النبي صلى الله عليه وسلم بناء فاستطر وارتسل ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وقوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه قالوا قوله صلى الله وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا أمر والأمر يقيد وجوء مس الماء للبشرة وكلمة بشرته مفرد مضاف فتعم جميع البشرة إن كان غسلا من جنابه ويعم جميع أعضاء الوضوء المذكورة في الآية الكريمة جميع الأعضاء الأربعة ان كانت الطهارة طهارة صغرى ومن أخرج القدمين فعليه الدليل ولا ذليل قالوا أيضا بوجود الماء رجع المتيمم أو رجع إلى المتيمم حدثه السابق أي بطلت تلك الطهارة من أصلها فكان لبس الخفين على غير طهارة أو فكأنه لبس الخفين على غير طهارة يعني إيه هذه المسألة أيضا تذكرنا بمسألة أخرى التيمم هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة فقط قول انت رافع للحدث رقعا ثاما ام رقعا مؤقتا الصواب لهذه المسألة ان التيمم يرقع الحدث رقعا مؤقتا الى زوال العبر فاذا زال العبر عاد الحدث الى صاحبه مرة ثانية لا نقول إنه مبيع فقط ولا, ولا نقول إنه رافع للحدث كالماء ولكن نقول هو رافع رفع مؤقت وعليه فإذا زال العذر المبيع للتيمن رجع للمتيمن حدث فكأنه لبس الخبران على غير فلا فليجوز أن يمسح عليهما وأما من قال بالجواز فاستدلى بحديث الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين فلم يشترط إلا الطهارة والتيمم طهارة بنص القرآن والسنة والقول الأول أقوى لأن عودة الحدث السابق لنبس الخف جعل الخف كأنه لبس على غير طهارة من حين وجد الماء فإذا وجب إصال الماء إلى البشرة فتدخل القدمان لزوما والله أعلم يبقى إذا تيمم لفقد الماء ومسح صلاة أو اثنين أو أكثر ثم وجد الماء فيلزمه أن يخلع خفيه ويتوضى وضوءا ثاما ثم يمسح بعد ذلك المدة المتبقية له على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سؤال الثاني هل يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة صورة الخلاف لهذه المسألة إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسر ثم أدخلها في الخف هل له أن يمسح على خفينه إذا أحدث بعد ذلك أم لا صورة واضحة أو شرحة يعني هو فصل بين غسل القدمين ب... بلبس الخط في إحداهم في اليوم مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد له أن يمسح ورجحه شيخ الإسام تينيا رحمه الله وتلميذ ابن القيم وابن دقيق العيد والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم المسح في هذه الحالة لأنه أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهار يعني هم فهموا من قول مبسلم إني أدخلتهما طاهرتين أي بعد تمام الطهار وما دام لم يبسل قدمه اليسرى فليس بطاهر الطهارة المطلوبة شرعا التي تبيع المسح على الخفين تستدل كما قلت بحديث الباب ووجه وقو... الدلالة قوله أدخلتهما طاهرتين فحملوا الطهارة على كمالها لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف فقد لبس الخف وهو محدث ومن شرط المسح لبس الخف وقد اتفع حدثه ولا يكون طاهرا إلا إذا أتم الطهارة ولذا لا يجوز له أن يصلي وقد بقي عليه شيء لم يغسله مما يجب غسله وأصرح من حديث الباب حديث زبر بن حبيك أنه سأل صفوان بن عسال المرابي رضي الله تعالى عنه عن المسح على الكفين. فقال نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرنا أن نمسح على الكفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نَخْلَعْهُمَا إِلَّا من جَنَابَهِ طبعا محل الشهيد هنا إذا نحن أدخلناهما فهذا فيها معنى شرطي إذا نحن أدخلناهما وفيها أيضا دخول القدمين جميعا لا واحدة دون الأخرى والحديث إسناده حسن إلا أن زيادة إذا أدخلناهما على فهر زيادة شادة تفرد بها معمر عن عاصم بها وقد رواه جمع كثير من الحفاظ عن عاصم بدونها منهم السكيانان ثوري وابن عيينة وهمان والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وشيبان ابن عبد الرحمن وأبو خيثمة وغيرهم وواحد فقط من هؤلاء يقضي على معمر يعني معمر لا يقوم واحدا من هؤلاء في الحفظ والإتقان فكيف باجتماع هؤلاء جميعا هذه الزيادة الشاذة لا تثبت في الحديث ونحو هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمساكر ثلاثة أيام وليابيهن وللمقيم يوما وليلة إذا فطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما هنا أيضا إذا فطهر ومعنى فطهر يعني أتى بطرئ كاملة رواه ابن خزيمة لكن سنده ضعيف قالوا ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمال الطهارة كالصلاة ومس المصحف فمثله المسح على الكفرين بقاسه المسح على الكفرين على الصلاة لا يصلح ان هو يصلي وإحدى قدمه لم تغسل بل وفي قدمه جزء يسير لم يغسل وكذلك مس المصحف لمن قال لوجوب التظهر من الحدث الأصغر لمس المصح أما الحنفية فحملوا حديث الباب قالوا ولو أنه غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى فأدخل الخفة لم يلزمه إلا أن ينزع اليمنى مرة أخرى ثم يلبسها فيصدق عليه أنه لبسها بعد كمال الطهارة يعني المطلوب منه ايه اذا فعل ذلك ان هو يخلع الخف من قدمه اليمنى ثم يقصي الخف اليسرى وبعد ذلك يلبس الخف في اليمنى واليسر الحنقية حملوا الحديث وبالذات قوله فسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين على الطهارة الكاملة لكن ليس وقت لبس الخفين ولكن وقت إيه؟ الحدث عندما يأتيه أو يصيبه الحدث قالوا فإذا غسل رجله يمنى ثم ألبسها الخف ثم غسل رجله اليسرى فألبسها الخف فإذا أحدث يعني انت بعد ذلك جاز له المسح المعتبر عند الحنفية هو ليس وقت اللبس ولكن وقت الحدث الذي يستوجب المسح واضح الفرق بين الجمهور قالوا لا وقت اللبس لو بده يلبس الخفين في القدمين بعد غسلهما جميعا احنا في المعتبر عندنا انه يكون وقت الحدث اللي يبيح المسح لابس الايه الخفين جميعا ما يكونش لابس خف وخالع الايه الاخر فيحدث فاذا احدث فيلزم عند اذا ان يغسل ايه قالوا فإذا أحدث جادله المس لأنه وقت الحدث يصدق عليه أنه لبث الغف على طهارة كاملة ابن حزم رحمه الله ومن بعده ابن تيمية وافق قول الحنقية وإن اختلف معهم في توجيه الحديث فقال ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى أو رأي أن الرجل إذا غسل رجله يمنى ثم أدخلها الخف يصدق عليه أنه أدخلها الخف وهي طاهرة ثم إذا غسل رجله الأخرى في ساعته ثم ألبسها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة فصدق على من هذه صفته أنه أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان فله أن يمسح عليهما بظاهر الخضر والقائل بغير هذا القول قائل بخلاف هذا الحديث وكوننا نأمره أن ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه غسل عبث محظل ينزه الشارع عن الأمر به ولا مصلحة للمكلف في القيام به وليس لبس الخف كمسح ال... كمس المصحف حتى نقول لا تلبس حتى تتم غسل الرجل الأخرى وهذا القول في الحقيقة أرجح من القول الأول وإن كان الأول أحوى فروجا من الخلاف لأن مقدار لبس الخف في القدم اليمنى لا يعد فاصلا يفسد الوضوء حتى عندما أوجب المولاة في الوضوء وهي بسل أعضاء الوضوء بعضها على أثر الوضوء. إذا أدخل بسل يمنى بعد بسلها هي طاهرة ثم أدخل رجله اليسرى بعد بسلها فهي طاهرة لأنه في نفس الوقت يصدق عليه أنه أدخل هذه وهي طاهرة وأدخل تلك وهي طاهرة وهذا هو المعتبر لقوله إيه إيه فإني أدخلتهما طاهرتين نعم لكن يا كما قلنا ان الخروج من الخلاف يجعل المرء يصبر حتى يغسل ايه قدمه الاخرى ثم يلبس الخفين وهذا هو الشرط الاول المتفق عليه بين الفقهاء في شروط المسحة شروط المسح على الخفين ان يدخل القدمين في الخف وهما طاهرتان وهل يشترط في الخف أن يكون طاهرا ده هنا ادخلتهما وهما طاهرتين البمر عائد على إيه على القدمين طيب هل الخفيت أيضا أو هل الخفان أيضا يلزم أن يكون طاهرين حكى النووي رحمه الله والمرداوي في الإنصاف الإجماع على أنه لا يجوز المسح على الخف النجس في غير ضرورة وعلّلوا ذلك بأن الشارع قد عنه فكيف يستباح من أجل رفصة هذا بالنسبة للخف النجس فأن يكون مثلا مصنوع من جلد خنزير لم يدبق أو دبق على قول من يقول من العلماء بأن الدبغ لا يظهر إلا جلد مأكول اللحم أي مسألة خلافية بين العلماء الجمهور على ما ذكرت إن الذي يظهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم فقط طيب لو يضب الجلد أخر وصنع منه خف لا يجوز المسح عليه لأنه إيه؟ نجس طيب الخف المتنجس وهو ما حكم عليه بالنجاسة يبقى في فارق بين نجس العين ونجس الحكم نجس العين اللي احنا اتكلمنا عنه الأول إنما المتنجس هو الذي حكم عليه بكونه نجسا لوقوع نجاسة عليه أو مباشرة بالنجاسة أو نحو ذلك فقيل لا يمسح عليه كالنجس وهو مذهب المالكية والشافعية وأجاز المسح عليه الحنابلة وهذا هو الراجح والله أعلم ليه؟ لأن طهارة الحدث لا يشترط لها أن يكون البدن طاهرا فإذا حضرت الصلاة وجب عليه تطهير الخف أو خلعه إذ لا يجوز الصلاة فيه وهو كذلك كما ذكرنا حديث أبي سعيد رضي الله دعال عنه أن نصى صلى صلى فقلعنا عليه فقلع الناس نعالهم ثم أخبر مسلم بعد ذلك أنه أتاه جبريل فأخبره أن فيهما قبثا فقلعهما وهو الصلاة صلى الله عليه وسلم إذن لو مسح على كف متنجس واحدة قلت بالزاي ما هو إذا مسح على الكف المتنجس فنجست يده التي يمسح به نقول لا يلزم أن تكون النجاسة في موضع المسح ممكن تكون النجاسة فين؟ أسفل الخف يعني مثلا أصابت الخف نجاسة من أسفله وهو يمسح ظاهره خلاص مسح صح أنه مسح ولا لم يصح أنه مسح صح مسح ويجزئه الصلاة دي والمطلوب منه ايه؟ عندما يأتي الصلاة إما أن يمسح أسفل الخف بالماء يزيل القهار بالماء وإما أن يمسحه بالطراب ويصلي فيه كما قال المسلم في حديث أبي سعيد الذي معنا إذا أتى أحدكم المسجد فليقلبنا عليه فإن وجد بهما خبثا فليمسحهما بالطراب ثم ليصلي فيهم يبقى غاية ما يلزمه إنه إيه؟ يطهر الخف قبل دخول الصلاة أو يخلعه على القول بإن خلع الخف بعد المسح عليه لا يفسد الوضوء لا يفسد اضطهاب واضح؟ يبقى نقول هنا هذا هو القول الراجع وطبعا حكم الخفين حكم النعلين فإذا كان لا يصلي في نعليه إذا كان بهما أذن فكذلك لا يصلي في خفيه إذا كان بهما خبث إلا أن صحة المسح منفكة عن منع الصلاة بهما فإذا حضر الصلاة فلع خفيه ولا يعيد المسح عليهما لصحته أو يظهر الخفين أو يزيل النجاسة بأي مزيل طيب هل يشترط أن يكون الخف مباحا؟ المباح ضد المحرّة والمحرّم نوعان ما كان محرّما لحق الله عز وجل تخف من حرير مثلا للرجل ما بسلمناها الرجال عن لبس الحرير طيب رجل لبس جورب أو خف حرير فصح يمسح عليه ولا لا تحريم هنا لحق مين لحق الله عز وجل والثاني ما كان محرما لحق آدمي كخف مقصوب أو مسروك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المحرم على أقوى فقيل يمسح عليه مطلقا وهو مذهب الحنفية وأكثر الشابعية وقيل يجوز المسح عليه مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة واختاره بعض الشافعية يعني نقيد القول الأول وقيل يفرق ما كان التحريم فيه لحق الله عز وجل أو لحق الآدمي وهو مذهب المتأخرين من المالكين لأنهم اعتبروا أن المسح مبيح ليه شرط من شروط عبادة يتعبد بها الله تبارك وتعالى يبقى هنا عندما يختل هذا الشرط فكأن الجرم عائد على حق الله تبارك وتعالى ومن قال لا يجوز قاسه على صلاة المسبل بجامع التحريم في كل منهما والإسبال من محرم على الراجح من أقوال أهل العلم ومعلم الخف محرم إما لحق الله وإما لحق أدمي فهذا محرم وذات محرم قالوا إذا كان لا يجوز للرجل أن يصلي له مشبل فكذلك لا يجوز له أن يمسح على خف محرم لأن ذا محرم وذا محرم الثوب المشبل محرم وكذلك أيضا الخف المحرم محرم نعم بجامع التحريم في كل منهما لما رواه احمد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وهو مسبل ازاره اذ قال له الرسول صلى الله اذهب فتوضا قال فذهب فتوضا ثم جاء فقال له الرسول صلى قال فذهب فتوضا ثم جاء فقال يا رسول الله ما لك امرته يتوضأ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره لكن هذا حديث ضعيف ومثنه منكر قالوا والمسح رخصة على قول والرخص لا تناط أي لا تعلق بالمعاصر وقد قال الله تعالى فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اذن عليه وفسروا الباب بالخارج على الإمام والعادي بالمحارب وقافع الطريق فإذا كان الله عز وجل لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيا فغيرها من الرخص من باب أولى وأجيب بأن المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة فليس في الآية دليل على ما ذكره وإذا صححنا المسح على الكفة المحرم نقول قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا وفيه مضابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله وسلم وفي الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود والمسح على الكفة المحرم خلاف أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله سلم يبقى اللي قالوا بي عدم جواز المسح على القبط المحرم استدلوا أولا بأن المسلم أبطل وضوء المسبل وهذا محرم وذات محرم لكن كل الحديث ضعيف قالوا إن المسح رخصة والرخص لا طلاط بالمعاصي أي لا تعلق بها ويعني هذه القاعدة فيها خلاف بين الفقهاء وعلى فرض تبوتها فمعلوم أن العلماء اختلقوا في كون المسح رقصة أم عزينة وأكثر الأحاديث بل كل الأحاديث التي جاء فيها النفس سلم رقص للمقيم يوم وليلة والمساكرة ثلاثة أيام وليليها الظهر ان اللفظ ترقص لا تثبت من الجهة الحديثية وطبعا يستدلوا بالآية التي معنا والآية تفسيرها على غير ما ذكره قالوا وإذا صححنا المسح على الكف المحرم نكون قد رتبنا على الفعل المحرم أفرا صحيحا وهذا يخالف قول الله عز وجل أو قول النبي سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الذين قالوا بجواز المسح قالوا لا تلازم بين التحريم والصحة أو البطلاء فقد يكون الشيء محرما ولكن يأتم المرء بفعله المحرم ولكن يصح عمل زي ما قلنا قبل كده مسألة التصريب الرجل يحبس اللبن في الضرب ثم يبيع الماشية أو الدابة على أنها غزيرة اللبن هذا العمل محرم ولا غير محرم؟ وهو محرم لأنه سلمناها عنه ولأن فيه من الغش والخداع ما يوجب تحريمه طيب هل هذا الفعل يبسل العقل أو يبطل العقل أم لا يبطله معنى إن نقول إنه لا يبطله يبقى إيه يترتب عليه أثر وإذا قلنا أنه باطل ألا يترتب عليه أثر يعني الدابة ترجع لصاحبها والمال يرجع لصاحبها هل هذا هو الذي يحدث؟ لا أنفس المسلم جعل المشتري بخير النظرين ان شاء أخذها وإن شاء ردها ومعها صاع من طمر مقابل اللبن اللي كان مخزون فيه يبقى هنا مع النهي عن هذا الفعل إلا أن النبس سلم أنضى العقب ولا يمضي إلا عقبا صحيحا نعم صحيح جعل الخيار للمشتري لالا لا يقع في غبن أو غش أو نحو ذلك يبقى ما فيش تلازم بين التحريم والصحة والبطلاء فقد يتكب إثنى ويصح عمل زي إيه؟ واحد مثلا لابس خاتم دهب نبس الدهب محرم ولا مباع محرم قولا واحد طيب وصلنا صلاته صحيحة ولا باطلة لو قلنا بالتلازم بين التحرين والصحة والبطمان يبقى صلاته باطلة ولا قائل بهذا واذا قلنا لا تلازم وهو الصحيح يدقى عليه اسم ارتكاب هذا المحرم وصلاته ايه وصلاته صحيح نعم فالأرجح والأرجح جواز المسح على الكبت المحرم لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح المقتضي لفساد الطهارة والقاعدة الشرعية أن العبادة الواقعة على وجه محرم إن كانت تحريمه عائدا إلى ذات العبادة كصوم يوم العيد لا يمكن انفكاك هذا عن ذلك لأن يوم العيد يبدأ من, من الفجر لحد غروب الشمس وهذا الوقت هو الظرف والمعيار للصيام فلا يمكن انفكاك هذا عن ذلك يبقى ذا لما يقول نفسه لا تصوم يوم العيد أو ينهى عن صيام يوم العيد يبقى ذا راجع إلى ذات العبادة لأن الوقت ذا ظرف ومعيار لهذا العمل اللي هو الصوم يبقى ذا إيه العمل باطل إذا كان تحريم عائدا إلى ذات العبادة تصوم يوم العيد لم تصح العباد وإن كان عائدا إن كان التحريم عائدا إلى شرطها على وجه يقتص بها كالصلاة بالتوب النجس أو النجس على قول من اشترط ظهارة الثوب لصحة الصلاة لم تصح إلا لعاجز أو عادم على الصحيح وإن كان عائدا إلى شرط لا يفتص بالعباد فالراجح أنها تصح يعني مثلا الحج يفسد بإيه أو الصوم يفسد بإيه أكل بس الأكل والشرب والجماع طيب منه عنه الصائم ولا غير منه عنه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يزقب ولا يجهل فإن سبه أحد أو شتمه فليقول إني صاء هو منه عن الأشياء دي ولا لا منه عنه لكن هل هذا شرط عائد هو شرط عائد على إيه على لأنه إذا كان يوم صومي أحدكم لكن هل يقول الصيام بيه لأنه يشمل الصيام وغير الصيام وإن كان الصيام إيه وإن كان الصيام أول قلنا وإن كان عائدا إلى شرط لا يخص بالعبادة فالراجح أنها فصح وإن كان عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها فالوضوء من الإناء المحرم فالراجح صحة العبادة لأن المطلوب إيه؟ وضوء بماء الإناء لا يستعمل في, في الوضوء وإنما هو يعني يحبس الماء ليتوضع به المتوضع هذا تفصل القول في المسألة بنشوف إذا كان التحريم عائد إلى ذات العبادة يبطل إذا كان عائد على شرط خاص بالعبادة إذا إيه؟ يبطلها أيضا إذا كان عائد إلى شرط لا يبطل بالعبادة يعني محرم داخل العمل وخارج العمل يبدأ إيه؟ لا يبطلوها ومعلوم ان السرقة محرّمة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو الثقب المحرم أو النعل المحرّم أو الخف المحرم محرم داخل الصلاة وخارج إيه؟ وخارج الصلاة يعني لا يقال إنه لو لبس خف حريب يبقى حرّم عليه إذا صلى به فقط لكن حرام عليه إذا لبسه سواء صل بيه أو ما صلاش بيه يبقى هنا النهي ليس عائدا الى شرط العباد وإنما لا يختص بها بالكلية لا أثناء ولا التجهيز لها ولا خارج عنها فهو إيه؟ عام في كل الأحوال نعم وهذا المنع ليس عائدا على شرط العبادة التي هي الطهارة وإنما عائد على أمن فارج وهو الغصف فهو وصف عارض لا تعلق له بالطهارة فيصح المسح والله تعالى أعلم يبقى هنا من اشترط في الخطب أن يكون مباحا ليس هذا الشرط بمعتبر ونقول إنه إذا مسح على خف محرم أثنى ومسحه إيه؟ صحيح وهذا يشترق أن يكون الخف المراد المسح عليه صحيحا أي غير مقرق الراجح أن أنه لا يشترق ذلك لأن النبي سسلم مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما وإذنه سسلم عام مطلق لم يشترط فيه كونه صحيحا أو كونه صحيحا لم يشترط فيه كونه صحيحا فكل ما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه جائز إلا ما استثني بدليل ولا دليل على استثناء الخف المقرر وكل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باق ولا يتصور قلوا خفاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع فقر أكثرهم من فتوق أو خروق ولو كان الفتق والخرق مؤثرا لوجب بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني الصحابة ربما تعال عليهم كانت ثيابهم مخرقة يعني ربما يكون في الثوب الواحد أكثر من ومع هذا لا يتصور أن يكون الثوب مخرق والمعنى ليس مخرقا نعم والصحابة الذين بلغوا سنة السلمة في ذلك وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخب بشيء من القيود بل أطلقوا المسح عليها مع علمهم بأحوالها واشتراض كون الخفاة سليمة من القروب ينافي المقصود من الرخصة وهي التيسير على المكلفين ولهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره والمشقة الحاصلة بنزع الخف الصحيح حاصلة بغيره بل أكثر ليه؟ الخف الصحيح يحتمل أنه يخلع مرة واثنين وثلاثة دون أن يقصد بثلاث المخرق بنزعه مرة والثانية يعني يقصد على لابسه نعم وهي علة الرخصة عند أكثر العلماء للمشقة الحاصلة بنزع الخف والذين اشترطوا هذا الشرط قالوا إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل والجمع بين المسح والغسل لا يجوز وأجيب بأن المقدمة غير سالمه من لنسلم بالنتيجة فإن الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل ولا يخفى أن الماسح على الكفة لا يستوعبه بالمسح وقولهم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عب واحد منتقض بالجبيرة إذا كانت في محل, أو في محل غسل مفروض يعني هم يقولون مثلا لو أن إنسانا صنع جبيرة على جزء من يده يعني مثلا هنا الكس فصنع جبيرة من أول أو من آخر الأصابع إلى مثلا نصف السادق إيه؟ على قول جمهور العلماء يغسل الجزء المكشوف قبل وبعد الجبيرة وينسح على الجبيرة بلدنا حزم رحمة الله تعالى يقول يغسل المكشوف ولا يقترب من الإيه؟ المسطور يعني يسقط عمله حتى مسح الجبيرة خير. اجتمع هنا الغسل والمسح في عضو واحد ولا لا ويعني من اكثر ما يرد به على المخالف إنك ترجعه إلى أصوله هو وأطواله هو فأنتم الآن أبحتم الجمع بين المسح والغسل في عضو واحد فما الذي يمنع اجتماعهما هنا نعم فترجح جواز المسح على الكفت ما دام أنه يسمى كفت ويشترط أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا على الراجح من أطوال العلماء رحمهم الله وهي مسألة التوقيت وفيها كلاف بين العلماء فقيل يمسح يوما وليلة اللي هو المقيم والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وذا مذهب الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة وقيل ليس فيه توقيت وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله وقيل يمسح المقيم خمس صلوات والمسافر خمس عشرة صلاة وقيل يسقط الترتيب في حال لا مش الترتيب يسقط التوقيت يسقط التوقيت في حال الضرورة تطريش على ريزقك هل لسا نتكلمه؟ قبرص جمهور العلماء ذهبوا الى وحديث التوقيت, التوقيت كثيرة في هذا الباب عن علي رضي الله تعالى عنه والصفوان ابن عسال المرادي وعوفي ابن مالك وغيرهم ومن الآثار عن أبي غثمان النهدي قال حضرت سعبا وابن عمر يختصمان إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المسح على الكفين فقال عمر رضي الله عنه يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته رواه عبد الرزاق وعنده أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم وصح عن ابن عباس نحوه عند الطحاوي وعن سعد ابن, ابن وقاص أيضا عند ابن أبي شيب أما من قال بعدم التوقيت يستدل بما رواه الطحاوي عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال اطردت من الشام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فخرجت من الشام يوم الجمعه ودخلت المدينه يوم الجمعه فدخلت على عمر وعلي على عمر رضي الله تعالى عنه علي خطابا فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع قفيت متى خلعت القفيت فقلت لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة فقال لي أصبت السنة طبعا قول الصحابي أصبت السنة له حكم المطبوع نعم إلا أن أكثر غواه ذكروه بدون لفظة السنة يعني إيه أصبت فقط ولهذا حكم بشجودها الدار قطني في العلل لكنها في الحقيقة جاءت من أكثر من طريق وإن كان ظاهر كلام أحمد رحمه الله يدل على ما ذهب إليه الدار قطني رحمه الله تعالى ولذلك يعني أنا كثيرا ما أقول إنه باب العلل صحيح المشهور عند المحدثين إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علة يعني كأنهم يقصرون معرفة العلة على جمع جمع الطرق هناك مسألة مهمة جدا يعرف بها تعليل الحديث وهي مسألة أو أو جهة فقهية لكن لأن الناس اليوم إلا من رحم الله يقصلون بين باب الحديث وباب الفقه فاللي بشتغل بالحديث لا علاقة له بالفقه أو ربما العكس فلا ينتبهون إلى هذه المهمة يعني مثلا لما يكون حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره في مسنده ويفيد حكما شرعيا فيسأل عن حكم المسألة فيقول قال ابن غمر كذا أو قال سعد كذا أو قال علي كذا هو قال بموجب الحديث ويسأل ولكنه لم يحتج بالحديث فقد خرجه وعدل عن الاحتجاج بالحديث إلى الاحتجاج بالإيه؟ بالأثار ومعلوم أن أحمد رحمه الله تعالى يعظم الأثار جدا يعني يقدمها على أي أقوال بعد السنة مباشرة طب هنا نكتة لابد من الانتفاك إليها وهي أنه ما عدل عن الحديث المرفوع إذ أخرجه إلا لعلة فيه وإلا أن يصرح به وإلا أن يصرح بالعلم فلا يقال مثلا في مثل هذا الحديث أن أعله مثلا الضرقوتن فقط لا؟ يبقى لابد ان يضاب الى الضرقوتن مين احمد رحمه الله لانه ما عدل عن الاحتجاج بهذا الحديث الا لعلة ان فيه و ما حاد عنه الى قول الى قول الصحابة نعم هنا نفس الكلام اقول ان صرح بزيادة صرح بشدود هذه الزيادة اللي هي السنة الضرقوتن رحمه الله ظهر صنيع أحمد يوافق كيف في مساء إمام أحمد التي وجهها إليه الإمام أبو داود رحمه الله قال سمعت أحمد سئلة عن رجل كان يتدين بحبيث عقبة ابن عامد كان يتبين بحديث عقبة ابن عامر في المسحي فكان يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن ثم ترك ذلك هذا أمر مشهور عند الفقهاء يعمل برأي ثم يتبين له أن هذا الرأي مرجوح فيطرفه فهذا حال هذا الرجل كان يرى ان الأرجح عدم التوقيت ثم تبين له أن التوقيت معتبر أو واجب فأخذ بالرأي ليه؟ الثاني نعم قال أحمد يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن فقال له الرجل احطياطا ذلك يحطاق له أو هو واجب عليه فقال أحمد لا يمسح على خفتيه أكثر من ثلاثة ولياليهن أمر أمره شبierنا أمره رسول الله, الله سininmus أولى أن يتبع من قول عقبة أمره رسول الله, الله سininmus أولى أن يتبع من قول عقبة هو رابو الحديث مين رابو الحديث عقبة لا يقول قائل القائل هو عمر نا هو عمر قلو أو هو نقل قول مين أو هو نقل قول عمر رضي الله تعالى عنه أصد السن فكانه اعتبره ايه موقوف اعتبره موقوف اعتبره موقوف ده هو راي العقبه ووافق عليه من عمر رضي الله تعالى عنه فقال أمر رسول الله أولى من ايه من قول عقبه لان لو اعتبر ان الحديث مرفوع مش هيبقى قول ايه عفبة ولا قول عمر هذا مرفوع ولا بد من الجمع بينهم واحمد كثيرا بل يعني دائما ما يجمع بين مثل هذه الأحادي ورجحت روايات التوقيت لوجوه كثير منها عدم اتفاق الرواه على لفظة السنة فيكون الأثر موقوفا وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عن القول في بس ذكرين حديث عبد الرزاق فقال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليل يبقى قائل به التوقيت ولو كانت المسألة عنده على غير توقيت فقال يمسح أبدا نعم فإما أن يكون رجع إليه بعد معرفة دليله وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أو لا. يعني لو أن صحابيا مثلا خالف جمع من الصحابة في مسألة ولو فيها قولين قول يخالف الصحابة وقول يوافق الصحابة صميع الفقهاء في هذا أنهم يودون قوله المخالف إلى قوله الموافق لجميع الصحابة لأن الموافقة أولى من المخالف نعم ثانيا إن روايات التوقيت أكثر عددا وشهرة يعني هذا من طريق عقبة بن عامل فقط لكن الثاني جمؤلنا عليه وصفوان بن عسال أو فبنالك وجماعة يعني الثالث أن القول بالتوقيت لا سبيل للإشجهاد والرأي فيه فهو متلقى من الشرع بخلاف القول بعدم التوقيت والقول بالتوقيت أحوط وأبرأ للذنة فيقدم لهذا أيضا بأحديث التوقيت مقدم على القول بعدم التوقيت من الوجوه التي ذكرناها صحيح الذين قالوا بعدم التوقيت استدلوا بأدلة أخرى منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا ترضى أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يقلعهما ان شاء الا من جناب هذا الحديث رواه البخمي ورجاله ثقات إلا اسد ابن موسى فهو صدوق فقد اختلك عليه فرواه مره مرفوعا عن انس ومر موقوفا على عمر ووقفه وواقه على عمر أيضا عبد الرحمن ابن مهدي دون لفظة وليصلي فيهما ورجحه ابن حزم رحمه الله وهو ما تميل إليه النفس لأن عبد الرحمن الدمهدي أثبت من أسد ابن موسى ثم إن أسد نفسه مر رواه مرفوع ومر رواه موقوف فرواية للموقوف أصح وعلى فرض ثبوته فلا شك أنه معارض بما هو أصح منه فإن أمكن الجمع وإلا عمل بالأرجح ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجحوا لكثرة رواكها وقوة إسنادها إلا أن شيخ الإسلام فين رحمه الله تعالى لما صح عنده قول عمر أصبت السنة حمل أحاديث عدم التوقيت على حال الضرورة والمشقة الكبيرة في خلع القب وهو حمل له وجه قوي يعني بالفعل لو كان الإنسان يتضرر من خلع خفيه بعد المدة المشروع له المسح عليها مسافر مثلا في طريق فلو خلع خفيه كان يكون فيه برد شديد أو حر شديد أو نحو ذلك يعني يتضرر به فعنده يجل نقول أبضل الله الطبيح وعلى طرب ثبوت أثر عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه يبقى يعمل به في حالات ديه والمشطة الشديدة فقط لأنه لا يقاوم أحديث التوقيت وإن كان قول الجمهور هو الأحوى والأولى بالاحتبار لما تقدم بيانه يعني نكتفي بهذا القبر إن شاء الله من مباحث المسح على أن نستكملها مع التعليق على الحديث التالي وهو حديث ربيفة رضي الله تعالى عنه يعني بقية أحكام المسح سنذكرها إن شاء الله تعالى مع شرح حديث ربيفة رضي الله تعالى عنه طبعا يعني يتلخص مما ذكرناه أنه لا يثبت من شروط المسح على الكبتين إلا أن يدخل قدميه وهما طاهرة. أما اشتراف فهارة الخف فهذا لا يصح وكذلك لا يصح اشتراف أن يكون الخف مباحا ولا يصح أيضا اشتراط أن يكون الخف صحيحا أي غير مقرق ويلزم المرء أن يمسح في المدة المقررة شرعا ولا يخرج عنها إلا لضرورة قصوى هذا ملخص ما ذكرناه في هذه الليلة وإن شاء الله كما قلت بقية أحكام المسعى للخفين تأتي مع التعليق على حديث هديفة رضي الله تعالى عنه في المسعى للخفين أيضا